ما بنعمه ربك فحدث قال مجاهد يعني النبوه وقال الليث عن مجاهد يعني القران وهو قول الكلبي امره ان يقراه وقال مقاتل اشكر لما ذكر من النعمه عليك في هذه السوره من جبر اليتيم والهدى بعد الضلاله والاغناء بعد العيله والتحدث بنعمه الله شكرا